الألباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم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 توقفنا بالامس يا عم عندما كان الامام يشرح المساله الثالثه من مسائل الايه الثالثه والثلاثين من سوره النساء وكانت حول قوله تعالى مواليا نعم فماذا قال الامام قال الامام ان المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى ويقال المولى الأسفل والأعلى ايضا ويسمى الناصر المولى ومنه قوله تعالى وأن الكافرين لا مولى لهم ويسمى ابن العم مولى والجار مولى لقوله عليه الصلاة والسلام ما أبقت السهام فليألي عصبه ذكر ومن العصبات المولى الأعلى للأسفل لأن المفهوم في حق المعتق أنه المنعم على المعتق كالموجد له فاستحق ميراثه لهذا المعنى فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله الحمد لله وحمد الله رح. والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أنس حكى الطحاوي عن الحسن بن زياد ان المولى الاسفل يرث من الاعلى واحتج فيه بما روي ان رجلا اعتق عبدا له فمات المعتق ولم يترك الا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق قال الطحاوي ولا معارض لهذا الحديث فوجب القول به ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له فهو شبيه بالأب والمولى الأسفل شبيه بالابن وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث والأصل أن الاتصال يعم وفي الخبر مولى القوم منهم والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا الميراث يستدعي القرابة ولا قرابة غير أن أثبتنا للمعتق الميراث بحكم الإنعام على المعتق فيقتضي مقابلة الإنعام بالمجازاه وذلك لا ينعكس في المولى الأسفل وأما الابن فهو اولى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه وليس المعتق صالحا لأن يقوم مقام معتقه وإنما المعتق قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه المعتق ولا يوجد هذا في المولى الأسفل فظهر الفرق بينهما والله أعلم المسألة الرابعة قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم روى علي بن كبشة عن حمزة عقدت بتجديد القاف على التكثير وهي قراءة بعيدة لأن المعاقدة لا تكون إلا من اثنين فصاعدا المسألة الخامسة قوله تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا أي قد شهد معاقدتكم إياهم وهو عز وجل يحب الوفاء وننتقل الآن إلى الآية التالية وهي قوله تعالى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 فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم وفيه إحدى عشرة مسألة الأولى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء أن يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن وأيضا فان فيهم الحكام والامراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء يقال قوام وقيم والايه نزلت في سعد بن الربيع نشزت عليه امراته حبيبه بنت زيد بن خارجه فلطمها فقال ابوها يا رسول الله افرجته كريمتي فلطمها فقال عليه الصلاه والسلام لتقتص من زوجها فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا هذا جبريل أتاني فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام أردنا أمرا وأراد الله غيره وفي رواية أخرى أردت شيئا وما أراد الله خير ونقض الحكم الأول وقد قيل إن في هذا الحكم المردود نزل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه صدق الله العظيم ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال وعارم بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي لطم وجهي فقال بينكم القصاص فأنزل الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الرجال قوامون على النساء وقال أبو روق نزلت في جميلة بنت أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس وقال الكلبي نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمه وفي زوجها سعد بن الربيع ووجه النظم أنهن تكلمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث فنزلت ولا تتمنوا ثم بين الله تعالى ان تفضيلهم عليهن في الارث لما على الرجال من المهر والانفاق ثم فائده تفضيلهم عائدة إليهن ويقال ان الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك وقيل للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك وبقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. المسألة الثانية. دلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم فإذا حفظنا حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها وقوام اي فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد وهو أن يقوم بتدبيرها وتأدي بها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقه والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد راع بعضهم في التفضيل اللحية وليس بشيء فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا المسألة الثالثة فهم العلماء من قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعصار بالنفقة والكسوة وهو مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يفسخ لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة صدق الله العظيم المسألة الرابعة قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب هذا كله خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج وفي مسند أبي داود الطياليسي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك قال وتلا هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية وقال صلى الله عليه وسلم لعمر ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظت أخرجه أبو داود وفي مصحف ابن مسعود فالصوالح قوانت حوافظ وهذا بناء يختص بالمؤنث قال ابن جني والتكسير أشبه لفظا بالمعنى إذ يعطي الكثرة وهي المقصود هنا ما في قوله تعالى بما حفظ الله مصدرية أي بحفظ الله لهن وصح أن تكون بمعنى الذي وفي قراءة أبي جعفر بما حفظ الله بالنصب قال النحاس الرفع أبيا أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتزديده وقيل بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن وقيل بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن ومعنى قراءة النصب بحفظهن الله أي بحفظهن أمره أو دينه وقيل في التقدير بما حفظنا الله ثم وحد الفعل كما قيل فإن الحوادث اودى بها وقيل المعنى بحفظ الله مثل حفظت الله المسألة الخامسة قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن قال ابن عباس تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون والنشوز العصيان مأخوذ من النشز وهو مرتفع من الأرض يقال نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ومنه قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن انتهى وقتنا يا ولدي وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.